سَمِعَ الرَّبُّهُمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا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 وَإِذَا قَالَ بُو إلَى أَهْلِهِمْ قَالَ بُ فَكِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَآءَ إلَى وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَاحِ يَانْظُرُونَ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ ما